وقفينا على آثاره بعسبل مر يم صدقا لما بين يديه من التوراة وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 119. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل 114. الله فأولئك هم الفاسقون 115. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَاً وَلَوْ شَاءً 124. فألا الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 اِن تَوَلَّوْا فَعَلَمَنَّ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُ بِبَعضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون